Oh كل القلوب كل القلوب افا ها ذا لي رب العالمين خليل هو I'm so insolent يا رب بهم و عجل بالنصر وبالفرج يا من بهم و بأهله بالنصر و Tari